والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وما, وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن وما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه بحال الله وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن لا لا لا وما حرم بيعه قبل قبضه هذا لقرن أمس لكن ظنان منزيده ضح باشر وما حرم بيعه وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجز بيعه لبائعه لعموم النهي ولا الشركه فيه لأنه بيع لبعضه ولا التولية لأنه بيع بمثل الثمن الأول قول المعلف رحمه الله تعالى وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجز بيعه لبائعه هنا كما تقدم لنا عرفنا أشياء لا يجوز بيعها قبل قبضها فمن اشتراها يلزم أن يقبضها اولا ثم له أن يبيعها قال وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجوز بيعه لبائعه يعني الشخص الذي اشتريته منه اشتريت منه مثلا صبرة من الطعام تحتاج إلى كيل هذا لا يجوز لك أن تبيع هذه الصبرة ولا شيئا منها حتى تقبضها أنت بكيلها هل يجوز لك أن تبيعها على من اشتريتها منه كذلك لا يجوز لأن هذا بيع ولا يجوز لك أن تتصرف بشيء لم تكتمل ملكيتك له الى الان ما دمت لم تقبضه فهو ليس على حسابك فلا يجوز لك ان تبيعه ولا على من اشتريته منه ولا الشركه فيه لو جاءك شخص بعدما اشتريت هذه الصبره وهي تحتاج الى كيل فقابلك اخر فقال اشركني فيها فنقول لا يجوز حتى تقبضها اذا قبضتها اشركه ان شئت لان الشركه بيع لهذا الجزء الذي شاركت فيه ان كان له النصف او الربع فانت عبارة بعت هذا الجزء ولا التولية كذلك لو قال لك شخص بعدما اشتريت هذه الصبرة دعها لي بقيمتها. ما يجوز لك أن تقول بعتها عليك بقيمتها لأنك لم تقبضها بعد. فإذا قبضتها فلك أن تبيعها ولك أن تشرك فيها ولك أن تبيع جزءا منها لأن التولية هي بيع بمثل السمر الأول. التولية أن تبيعها برأس المال. والمرابحة أن تبيعها بربح نسبة معينة تقول لك في العشرة ريال بيعها علي مثلا ولك في العشرة ريال وهكذا هذه مرابحة تولية بنفس القيمة خسارة كذلك تقول بعتها عليك مثلا العشرة ما قيمته عشرة أبيع عليك بتسعة أو على أن أخسر في ريال نعم. فأما, الثمن فأما الثمن في الذمة فيجوز بيعه لمن هو في ذمته لما روى ابن عمر قال كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ بدل الدراهم الدنانير ونبيعها بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم فسالنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا باس اذا تفرقتما وليس بينكما شيء رواه ابو داود اما الثمن الثمن في الذمه ثمن شيء اشتريته مثلا وقيمته لم تسلم بعد فهل يجوز أن تبيع هذا السمن بشيء آخر قالوا يجوز بشرط أن يكون على من هو في ذمته ما الدليل على هذا قول عبد الله بن عمر لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يبيع في السوق ويتاجر قال كنا نبيع الإبل بالبقيع يعني على حد البقيع الذي هو مكان مقابر المسلمين في المدينة بالدراهم فنأخذ بدل الدراهم الدنانير ونبيعها بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم يعني صرف شيء حاضر مقابله في الذمه هذا الثمن مثلا باع بعيرا بمائه ريال مثلا مائه ريال بذمه المشتري ما سلمها الى الان انت البائع مثلا فذهبت إلى من بعت عليه هذا البعير بمئة ريال فقلت له أعطني حقي يا أخي عندك لي مئة ريال قيمة البعير فيقول نعم لكن يا أخي أنا ما معي الآن إلا جنيهات معي دولارات معي ربيات معي دراهم غير الريالات السعودية معي شيء اخر. فيقول يجوز لك ان تبيع مئة الريال هذه بجنيه ذهب. او بكذا دولار. او بكذا جنيه مصري. او بكذا درهم. ونحو ذلك. بشرط ان لا تتفرقا الا وقد انهيتما ما بينكما ما يقال هذا صرف والصرف اشتَرَطتم انه لا بد ان يكون يدا بيد وهذا ما باليد الان الا نوع واحد الذي هو الجنيهات مثلا نقول هذا يجوز الصرف على من في ذمته هذا النوع وهذا كثيرا ما يحصل مثلا معتمر في مكة احتاج من صاحبه المصري سلف مئة ريال فاعطاه مئة ريال في مكة قرد فلما وصل الى مصر جاء صاحب الحق فقال يا اخي عندك لي مئة ريال اعطني حقي قال حاضر لكن الان ما عندي ريالات سعوديه ولو ذهبت الى السوق واشتريت ريالات سعوديه واعطيتك اياها انت قد تبحل بها لا تشتري بها شيء هنا وتشغلك فاتفق على الصرف فقال المصري مثلا لأخيه عندي لك مئة ريال سعودي خذ هذه كذا وكذا جنيه مصري عن الدراهم السعودية التي في ذمتي فأخذها عبارة عن أنه صرفها على من هي في ذمته فصح هذا كذلك فعل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بهذه يقول نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ بدل الدراهم الدنانير ونبيعها بالدنانير يعني جنيهات فنأخذ بدلها الدراهم فلما كان الصرف هذا لم يكن يداً بيد ما فيه إلا شيء واحد أشكل عليهم الأمر فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء نفس العملية مثلا قال له الريال السعودي مثلا المئة الريال عندي لك بكذا كذا جنيه هم اتفقوا قال تعال الي باسر اعطيك المئة الجنيهات المصرية نقول هذا لا يجوز لانكما ما انهيتما عملية الصرف صارت صرف ذمة بذمة ما صح فقال خلنا نتفق الآن ومر علي غدا اسلمك الجنيهات نقول لا ما يصح لا بد ان تتفق في مجلس العقد ثم تنهي العمليه فلا يكن ذمه بذمه ما يجوز ذمه بنقد لا باس بهذه الصوره ولا يجوز بيعه لغيره انتبه انت هذا الذي بعت عليه البعير بمئة ريال جئت اليه وقلت له اعطني مئة ريال قال ما معي ريالات الان معي جنيهات تريد جنيهات اعطيك ما معي ريالات جاء واحد وقال أنا بينكم أنا أعطيك مئة الريالات وأصرف نوياك الجنيهات نقول لا هذا لا يجوز لأن هذا صاحب البعير الذي باع باع حقه على غيره على غير من هي في ذمته وإنما الصحيح أن يبيع على من هي في ذمته فيسلم الجنيهات اما ان يبيع على غيره يقول تعال انا اعطيك جنيه او جنيهين او اكثر عن مائه ريال وانا اخذ المائه ريال من هذا الرجل اصبر عليه نقول لا يجوز وانما البيع بيع الثمن لا يصح الا على من هو في ذمته نعم. ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته هذه هي نعم لأنه معجوز عن تسليمه لأن ما في تسليم وليس المراد المعجوز أنه مستحيل التسليم لا يعني مهم سلم الآن وإنما هو صرف ريالاته بجنيهات من غيره وأحال عليه وهذا لا يجوز نعم. فأشبه بيع المغصوب لغير غاصبه اشبه بيع المغصوب الذي بيده شخص باعه على غير غاصبه وهو لا يقدر على استلامه مثل هذا لا يقدر على تسليمه في الحال وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن وما, وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن مثل ما مثلنا بمئة الريال التي استقرضها المصري من اخيه واراد ان يسدده جنيه مصري في مصر وما كان من الدين مستقر مهوش ما هو الدين المستقر هو مثل القرض في الذمه لا شك فيه ثابت فهو كالثمن في جواز بيعه او صرفه نعم وما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجوز بيعه بحل وما ل... كان غير مستقر كالمسلم فيه قيمة السلم غير مستقر لا يجوز الا بشروط السلم التي ستأتي في بابها باب السلم ان شاء الله لكن السلم سورة مثلا يشتري الرجل من الفلاح مثلا او من غير فلاح او من التاجر او من اي مكان يشتري منه مثلا مئة صاع من البر بثلاثمائة ريال هذا يسمى سلم البر مو حاضر وانما هم وصوف صفه دقيقه تضبطه الدراهم هنا لازم تسلم في المجلس والا ما تم السلم من شروط السلم استلام القيمه في المجلس والمبيع بعد مدة هذه القيمه الثلاثمائه ريال هذه لا يجوز صرفها الان لو قال حنا اتفقنا على ثلاثمئه ريال قيمه مئة صاع من البر الثلاثمائه موجوده لكن نريد نصرفها بجنيهات هل يصح هذا لا لان المصروف هذا ليس مستقرا في الذمه بل هو قيمة دين سلم ودين السلم لا يجوز صرفه إلى غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم فحدد النبي صلى الله عليه وسلم شروط لهذا السلم ولا بد ان يكون الشيء موصوف محدد في الذمه وقال صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره والسلم هو عكس بيع الدين الدين السلعه حاضره والقيمة مؤجله والسلم القيمة حاضرة والسلعة مؤجله الى ستة اشهر او اكثر كالمسلم فيه لم يجوز بيعه بحال لا لصاحبه ولا لغيره لانه غير مستقر ليس كالقرض لم يجز بيعه بحل لا لصاحبه ولا لغيره لقوله عليه السلام من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره رواه أبو داود فصل وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه كالاجارة والصلح حكمه حكم البيع فيما ذكرنا نعم وكل عقد ينفسخ بتلافي عوضه قبل قبضه كالاجاره والصلح حكمه حكم البيع فيما ذكرنا ما هو الذي ذكره رحمه الله؟ انه لا يجوز بيعه قبل قبله لا يجوز بيعه قبل قبضه كل عقد ينفسخ بتلافي عوضه قبل القبض مثل الاجاره حكمها حكم البيع مثل الصلح. حكم حكم البيع. الصلح صلحا. صلحا على مال هذا مثله مثل الاجاره صلح عن دم عمد. هذا لا يختلف. اضاح هذا شخص استاجر هذه الدار بمائة صاع من البر لمدة سنة تبدا من واحد رجب الى نهاية جماد الثانية من السنة الثانية لمدة سنة استاجر هذه الدار بمئة صاع من البر ما سلم البر الى الان هل يجوز للمؤجر ان يبيع هذا البر اللي عند المستاجر زيد استأجر من عمر داره بمئة صاع من البر يعني زيد يسلم لعمر مئة صاع من البر عمر له في ذمة زيد مئة صاع من البر هل يسوغ لعمر ان يبيعها قبل ان يستلمها لا لما لان هذه عوض عن منفعة تنفسخ الاجاره لو حصل تلف في العين فكيف يبيعها وهي لم تثبت له بعد نفس المثال السابق استأجرها بمئة صاع استأجرها اليوم منتصف جمادى الثانيه على ان يكون بدايه العقد واحد رجب خلال خمسه عشر يوم هذه الباقيه هل يجوز لعمرو ان يبيع البر الذي في ذمه سيد لا لما لانه محتمل ان الاجاره هذه تنهدم الدار فتنفسخ الاجاره وهو باع شيء ما ملكه ملكا حقيقيا انتبه لهذه سياتينا المقابل مثلا في دية العمد قتل العمد ونحوه صلح او عوض عقد او نحو ذلك لان فيه بعض العقود اذا اختل شيء من اوصاف الثمن انفسخ العقد بطل ما صار شيء وفيه امور ما ينفسخ العقد العقد كما هو عرفنا هذه الصورة صورة الايجار المؤجر ما يسوغ له ان يبيع البر حتى يقبضاه لما لأنه قد تتلف العين فينفسخ العقد فيكون باع ما لا يملك باع ما لا يملك ما ملكه الى الان وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه كالإجارة والصلح مثلا بينهما حسابات وبينهم معاملة من سنوات طويلة مثلا فجاء أحدهما إلى الآخر فقال يا أخي أنت تطالبني بأشياء وأشياء قد نسيناها والدنيا فانية ونحب أن نصطلح فيما بيننا قبل أن نتفرق قبل أن يخترم أحدنا أحدنا الأجل قبل أن يخترمنا الأجل نتسامح ونتصالح قال ما ما لا مانع لدي من ذلك لكن يا أخي في ذمتك لي أشياء في ذمتك لي أشياء فأنا ما لم سمحك قال يا أخي أريد أن أعطيك عشر طن من الحديد اما في ذمتي مخالصة انت تعمر بيتك وفي حاجة الى الحديد وانا اريد ان اعطيك عشر طن من الحديد وتسامحني واسامحتي رضي يا قال لا بأس هذا الذي له الحديد قبل أن يستلمه استغنى عن عمارة البيت الآن يريد أن يبيع الحديد هل له أن يبيعه قبل أن يستلمه لا لأن هذا العوض الحديد عوض صلح صلح حكم حكم البيع يجوز أن أحدهما يفكر ويقول لا يا أخي في غبل أنا قبلت منك عشرة أطنان حديد بينما يا أخي لو تعطين مئة طن حديد ما برئت الذمتك عندك لي أشياء كثيرة أنا راجعت حساباتي فوجدت اني أطالبك بأشياء كثيرة فإن كنت حريص على براءه ذمتك فزد والا عشر طن ما أريدها يا أخي أنا وياك سنقف عند حكم عدل ويقتص لي من كل ما عندك وأنا واثق بأن عندك لي كثير لو كان بهذا القدر أو قريبا منه سمحتك لكن عندك لي ما ما لا يقل عن مئة طن وانت تعطيني عشرة لا ما صار شيء يا أخي أعطني كذا وكذا وإلا ما أنا ما نطالبك في الدنيا لكن نطالبك في الآخرة وهناك لا حديد ولا مال ولا دراهم إنما هي الحسنات والسيئات فالمؤمن يخاف من ذلك اليوم يأتي بحسنات أمثال الجبال ثم يتوازعونها الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المفلس أتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متى ما عنده لا ريال ولا فراش ولا شيء هذا المفلس قال لا هذا ما هو مفلس إذا كان تقي يصلي ويصوم ليس مفلس هذا فقير وفقره قد يكون خيرا له لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال حسنات عظيمة لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفق دم هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار هذا الخسران حقيقه ياتي بحسنات امثال الجبال لكن يتوزعونها الخلق ياخذونه وزعه عليهم بلسانه بهفوات لسانه وكلامه وسبه وشتمه ولعنه تروح الحسنات تذهب تضمحل ثم ياتي اخرون ما بقي لهم شيء فماذا يضيء حقهم لا يؤخذ من سيئاتهم فتطرق عليه فالمؤمن يخاف من الوقوف من ذلك اليوم والمطالبة يحاول أن يتحلل اليوم بالمال أو بغيره قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار وإنما هي الحسنات والسيئات فهذا الصلح الذي ذكرنا صلح على عشرة أطنان من الحديد مثلا ما يجوز بيع الحديد هذا قبل قبضه إذا قبضه اصر فيه لكن مدام الحديد عند صاحبه ما يجوز له أن يبيعه لا بقليل ولا بكثير لأنه قيمة صلح عوض عن مال صلح عوض عن مال فما يجوز ان يبيعه نعم وما لا ينفسخ كالخلع والعتق على مال والصلح عن دم العند جاز التصرف في عوضه قبل قبضه طعاما كان او غيره وما لا ينفسخ فيه شيء لو تبين خلل في القيمة ما ينفسخ العقد العقد ابرم وانتهى كالخلع كالخلع امرأة خالعت زوجها على الف ريال قالت او خالعته على سلعه على شيء ما خالعت زوجها على ارض لها تملكها قالت اعطيك ارضي في المكان الفلاني املكها بالصك رقم وتاريخ وتخلعني رضي الرجل بهذا